يا حبي الاول والاخير تدري بغيابك وش يصير تظلم في عيني دنيتي واصبح بلا شافك مرير ابكي وتسألني الدموع متى متى وقت الرجوع والشوق الي بين الضلوع اتعبني بغيابك كثير وحشني صوتك يا غضاي يا فرحي بسمك شفاي توحشني يوم انت معاي واتخيل ان غبتش يصير اشوفك بكل الودو وبزحلة افكاري اتو انا برجع كلمة تلو تجبر بها قلب الكسير